وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله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 الكتاب موسى س ك ر ا أخذنا من النبيين ميثاقهم وإبراهيم وإذ ومنك ومن نوح و و من م وعيسى ب ن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا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 ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ ق ا ل ا ل طائفه منهم يا اهل يثرب ف لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة ان يريدون إ ل ا ف ر ا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 وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا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 م و ل و ا إ ل ا ق ل ي ل لقد ا ا ك ن لكم في رسول في ا ل ل ه أ س و ة حسنة لمن كان ي ر ج و ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر وذكر ا ل ل ه ك ث ي ر ا و ل م ا رأى ا ل م م ؤ ن ن و ا ل أ ح ز ا ب ق ا ل و ا هذا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق و من ا زادهم إلا ا م إ ي المؤمنين و ت س ي ا ا من م ل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن ونحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم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 وكان الله ع ل ى كل شيء قدير ا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 اسماء الله ا ل ن س ا ء إ ن ا ت ق ي ى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 أ م ر ا ان يكون لهم الخيره من أ م ر ه م ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهالكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا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 واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وكان بالمؤمنين رحيما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 وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أ ي ه ا النبي كلاتي اتيت اجورهن وما ملكت, وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات ع م و ب ن ا ت خ الله ك وبنات ا خ ا ت ا ل ر ن م ع ك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 ترجي من تشاء منهن و ت ق و ي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك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 ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا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 ولا موسوعه ا ل ن ا ب ل ه إن ا للعلوم ه كان ى كل الله شيء شهيدا إن ل ا ئ ك ت ه ي ص ل و ن ع ل ى ا ل ن ب ي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤتون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واعد لهم عذابا مهينا وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ ا ل م ؤ م ن ن ي و ا ا ما ا ل م م ؤ ن ت ت بغير ك س ب و ا فقد النابلسي ح ت م ن ا أيها ل ل أ ز و ا ج ك و ب ن ا ت ك و ن س ا ء ا ل م ؤ م ن ي ن يدنين ي ع ل ه ن من جلال ذلك أ د ن ى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا بهم ثم لا ا ي ج و ر و ن ك ف ي ه الله إ ا ق ي ملعونين أينما تقتيلا ل وقتلوا ل ل ا ثقفوا أخذوا سنة الله في الذين خلوا من قبل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 وقالوا ربنا إ ن اطعنا سادتنا وكبرنا ا ف أ ض ل و ن ا ل س ب ي ل ربنا آ ت ي ك ا ض ع ف ي ن من العذاب والعنهم لعنا كبير ا يا